وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الحديث الخامس من احاديث الاربعين طبعا كنت احدثنا كتابي على اربعون النوويه غنسوق من حديث كشنيه الحديث الخامس مروي عن ام المؤمنين وحالغا وري المؤمنين تهييدو امي عبد الله اه عائشة تاه رضي الله عنها قال تو حيطر عائشة قال رسول الله رسولك اللوحو صلى رسول الله عليه وسلم من قفك احداثك سود رسيوك صدر في امرنا امرك ان هذا او كان ما شيقك صدر ليس شيقاس منه ارنك نان ان کم دهين فهو اي المفتف كان لغو صدره رد مردود وامد لئن لا اقبلن رواه البخاري ومسلم يوري وفي روايه مسلم رحمه الله كصناده من عمل قط في عمل فلا عملا عمل عمل عملك ليس عليه عملك كركي سلسان ان امرنا ان انك امرك ايغا فهو هو اي العمل عملك رد مردود وامد لردي او ان هذا كان وهذا ورى ام المؤمنين مؤمنين تؤدان هويهات ام عبد الله عائشه رضي الله عنها عائشه بنت ابي بكر الصديق هي ورسيت وقاعده عظيمه من قواعد الدين مثل وير ابن دقيق العيد هذا الحديث قاعده وقاعده عظيمه من قواعد وين اما اساس وين ودين الاسلام قوايده كميده وهو من جوامع الكلم التي اوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقون كمي ديهي وحياله الهي نبي كoo gaaryeloo la ra chaawami ul kelim mid kamila weeyey nabiga nasuuban صلى الله عليه وسلم وحيalaha la siyo lugu gaaryelay waxa kamid jawami ul kelim jawami ul kelim macneye duwaahi taay kelimad kooban oo macna balaaran marka xadiithkaana oo الله عليه كوسو خوي طواعد اب او طبعا وو حديثك تسيا او صحيحك يا اي ان الاقبلين او اي مردودات هي ضمان اذا بك الصفه لرا الله لوغ دووانا في بالحق اذا بك الصفه قول لرا الله لوغ دووانا او حدنا بدعه ان الاقبلين او اي الى باطفر الله نوو دووانا ايداداته مر باهت اي بدعه فاي او ان ابي لغ سو غارين صلى الله عليه وسلم ومردو د غير مقبوله تاسو تصا كلقاتنا مالك ببدعه او بدعه لا قيب ما هون وها ضلال الا الى الى بدعه شنا الله قيدنا بدعه بدعاء سنعه قل بدعاء سنعه سوفينا دقيق بدعاء سنعه سأسي قلعي بدعاء حرامه ها هو الفهم الكراء بدعاء كراهية وصح بدعاء مباحة مجيب سيدان شمتاء صلى الله عليه وسلم مركز صلى الله عليه وسلم سيدان سحضه وحيبته ما بقوه صلى الله عليه وسلم وقاه كل بدعاء الضلالة بدعاء دم وضعي طفكس طف oo إسلامك pa islaamka iyo diinta islaamka ku soo dara waxaa nabiga maxamed laga soo qaadan oo yiraahdo allaah ku duwaana waa marduuda geyru macbula waa lagu radinaa laga aqbali ma taas weeyar ayu ilaada nu arfa haa sidaas oo kale waxaa baamaan agbiyal gaame heesiyalka baadalka in ilburiyo oo waxti maaru karatinayn baa casta annikaahka soo lagu gunto si shariicada islaamka khilaafsan wa mardooda ayadna wa karatin maaya aya wiilkiisu nin shaqaale markaas islaantii si ka sinaysay ku waxay qoray oo ay raadeen wiilkaaga dhagax hal dibile markaa dad aan been tiyo markay u jawaabeen oo ay raadeen dhagaxa wiilkaaga lagu dilay taas markii loo sheegay wuxuu galay waxa wayeen inuu ka xaal bixiyo oo ninkii inta u tago oo waxa wayeen qalbi fi wuxuha bi qalmif oo ariye iyo gabad adoonsi ka sii wiilka iga sheegi sidoo salaanta ka sameeysto yaan tanadaa lugayyo sallallahu alayhi wa sallam halka lagu oofin markay aray qulaan ilm raheen saas u sheeg oo yiraahdo wiilka daga xaligaa dilaa markaasuu xalka asbaxaa sidaas ayuu ku qalaqtay wa aqdibaad baad lama had ilaahilla maqal gaddifa wa aqdibaad baad la xalaas markibna al-aymi ay u rkay al-aymiga oo sheegay waxa la dhan wiilkaagu guur xalaal ah soo maray boqol jeedal la lagu dhifnaa laakiin ninkan sawjadiisa ay xamaasay laga jaraa diir u xadaab la yadoo ninayba laheedo guur xalaal ah soo martay markaas uu su'il qalaas seen xaal ku siiya markaas waxaanu ku qaraqaynaa shiiisow laakiin isii sabatlaha sabacidi tam aan waliso erina waxa ka mid ah maayelay heeshiis ka sta oo shariicada islaamka khilaafsan wax lagu qaata xaraw ama biix haa haa oo soo oo waxa fil wiilkiin dhireystay taagan oo aan ka dhireystay asaga boqol jeer ah lagu dhifa warka oo qotay ma leh ord baxaleen ta boqol jeer lagu dhifay ayada loo qaban mahda in kilba sida ilaahay uu aftoray fil wiirkiin ta أيوه لبقف وحكم ما شاس مرك هذه المحاكمات اي هي شيز كاستو لاقف ورا غالان مره دون شرعه خلافه وبعض وي اللي غو كلا قاتين ما جديان حديث كان مرك قاعده مهمه او وهي تاهي ما بقى صلى الله عليه وسلم امرته دينته اشغى اسكو تيليي امرته دينته اشغى اسكو تيليي فيري ما بقى صلى الله عليه وسلم من أحدث قفك يكسو الدلسية معناه قفك يكسو الدرا في أمرنا أمر كي يكسو الدين ما شيء قفك يكسو الدرا ليس شيء قاس منه أن دين تهوره وغمده هين فهو أي المفدث شيء قاس قدع لكي لك نلوكو سو الدرا خدد مردود ومذلك ردنا يون الأكبر هل كاسماركا صريح وحي قطة هاي عقيدة ها هاتو إدادة وحق الله اللي هو جده وانا يو نبي محمد اللي غلق كل من ونبي محمد يا صحابة يا سيئسان الله كي عابدين قف كير هذا الله كي عابده وحقه ويين إلهيك أكبر موابادي وانا صدقا عدهان وغشغ الحافل المكثير تفسير كا قران كريم كا صدقا صوغشغ سورة الاحقا اويل كله فعلا اما اهل السلوال جماعة أهل السنة والجماعة وحيراهدان كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنه الله كان خيرا لصبقون إليه فعل كستة والله سمعه اللي رعلا اللي بدوانا قول كسل وهد الله اللي رعلا اللي بدوانا وعن صحابة الصمعين وحل لي هو بدعة فبدو قيرها إلا أخر مرة تسأل لي واقعي فهو رد قال riwayat ba sura bukhari ya muslim awari riwayat ban ban be ma'naan riwayat bi horifa'idaini fa'idaini aw ka balaara ma'naani hore kana tahay qafkan mu'anif ka sida yiri ibnu daqiq al-'ayb qafkan mu'anif ka shay bid'a'a و هو ينجد أكبر من اسكده نبي قا يري صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما الذي يسويه فهو الردي اسكده واحد عدى إلو يراهده أنا يجب بالعادة لم تسود رسيب نبي صامتهم من أحدث قابل أسود رسيب صامتهم أنا يجب صامت درسيب الشاب دقال صرفار الوحدة دي سيت جورمان الله بالله و أحد الله بالله قرنج اللحان قرنج اللحان الله بالله إلو يراهده و هو يري waxa loo dirishana hadith aan kale waxaa la leeyahay riwaayad aan arag man amila qafiku amal fala ama asaw ha keen ama qafka horay soo dirsi kala qaf male ama asaw ha keen ama qafka horay ha keen tuwaaydan tanba loo dirishana markuu tan fareeto loo dirishadu ila arag soo ma dirsiid عمالاً عمل عمل كاسو ليس عليك كوركي سوصنعين أمرنا عنك عمر كيف أنا أموك بيهن هل يقول إلا هذا يستو قف كي كو إلا هذا يستو فهو عمل كاسو رد المردود وماذا عن العبدالي تاسو اللغودة برغوينهم تاسو كواية داسو اللغودة برغوين هذا هو مهمة مركة وحاة ترادات كم يعاندين تقبل كميدة مركة حديثة الله تسوى وحاة إلا هذا ساعدنا ستاوى بيدع ما يقول ساعد ملحين. Babur Kanada, telefon, aita, noobide. Babur Kanada telefon, aita, noobide. Babur Kanada Babur Kanada telefon, aita, noobide. Babur Kanada amru diin mabigu cid aanu ka yeesay sallallahu alayhi wasallam qofkii amarkayagaana sagana isku tiiriyay amarkayagaan diinta qofkii wax ku soo daraa waa mardood amru diin waa kaalfa amru diin yar ay soo hartay nabigaana suuban sallallahu alayhi wasallam asarkii soo wareer Makkah Makkabana ay aad ummad timir badnaa madina marku tawoqo arkay geedka waxaa baa joogay miraha tala yimidna waa nidaamka iyo muamalka waxaa la soo geeynaa u baahnaa mirka tabta marka asa la dhex gelinna midka muamalka sasa ana tiritu ku dhalan miraha di kale miraha balanne ayago waxa ku sameeyna ayu akana nabiga sallallahu alayhi wasallam marka soo tala ah ma han ilmi ahana iyo wahi ahana iyo kalama hadli diina aa dadka degayna oo tabbar ku sameeyeen waadarna bis weeyi markaas ka horto tabbar ka lagu sameeyay sanadaha oo laga daa intii kale tibirti sanadaha soo badan ma bixin intii aftaayay lagu sameeyay wax qiimo la'aan badii kale ayu ila rasuul sallallahu alayhi wa sallam markan keenbay tabbarki wa kana timirana bacawu ma bigu soo salaalahu alayhi wa sallam wuxuu yiri antum a'lamu bi umuri خلاص انطلعون بامور الدويا تطوثيري انو دي ما شق استتري حقك اسماك قاعدا صوض حبا فهو قالت لك إنه مباحة هيدويد أسل أسل وحال لك قالت لك إنه مباحة هيدويد قوله تعالى هو الذي خلق الله ما في الأرض جميعا آية داصة لك قالت آية داصيري هو الذي ومدك خلق الله من أبوري ما في الأرض جميعا حالي إلهي وقعوا أبال الشيء أنا بطر وقعوا ليه وحال الله وحصلوك كل كيسا سارم إذن كان إنه أبوري waa ugu qabaal shaqo waa ugu galad sheegana waxa ay ahl ilmigu yiraahdeen maanaheeyo waxa inaad dadka xalaal u yahay waxa runta korkiisa saaran illa wixii shar'a iyo tamaamayn mahan sababtoo ah shay ka haraam ah oo aan isticmaali karin ma lagu galad sheega karo maya mooy waxa galadku lagu Wa ابني هو حلالي ضمان مركه اصل كمعامله كان اسيقه غوركه وا حلال الا شيء انت ديده ما كان سيده ترت شيء الدويا قف قاطو سميوه الا اسكو قبطه وا حلال يا وا حرام hadu daliil way qofka dhaha waa xalaal daliil laga ma baro illa asal kaaba xalaalay laakin ibada allah subhanahu wa taala ibada aanu wa haaranow aad bidcu ma ye wa bannaan tahay ye daliil laga raba daliil laga ma rabo qof kale waa haaran xayl asal ibada ba haramay dhayn illa sa'idtu ugala ma han wax luguma soo dirkay qof kale waa diin waxaanu ashiga daliil laga faraxay ila madig muhamad ayiree lugu baabiri karo illa anu waxan amray maahani ma bigu ma amrin qofkii ayireedo khalas tani laga ma xamul waxa daliil laga rabaa qof kale ma bigu waxan fari la leeykinnaashu ku anu ila madiga inayir waxanad amri lugu ma ibayn sacaray keen meshina ku anu fadhu kaayo khalas wadi haduu haddaba marka hadbay sidaas tahay waxa la raba adeeda kasta oo ilaah lagu caamude in nabiga lagu waafaqo salaalaha xadiisna waxa la raba in loogu waafaqo nabiga sallallahu alayhi wasallam si walba keef ibadeeda kayif ka qaabti madguu sameeyaa qaab aanay dilo sameeyo bido qadarti u ka beddey haddi laga beddelo wabi maabigu sallallahu alayhi wasallam meel ka tuu khadeeyay meel kale duguu sameeyo wabi hadduu san meel ku xadeeyayina islaaqay meel aanu wa hadaba ibadada sidina nabii ko cadee inu gaabsoo mesela feeri nabii sallallahu alayhi wasallam ibadada dotka baray waxa kamid ah dhikriga subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar aya kamid la tin si muntalaqa ila ugu digriyan aanu qabo waxa lagu tasbiixsado hala dhikriyo khala laakin keef go'iye may koo kumarka wa inuu iska ga tasbiix subhana allah haduu socdo haduu fadhiyo tu taageen waxa dhacbay saxaabada iyo joogta in misjidki koox faraysteen xalko xalko xalko nina ba fadhiya marka uu suurin yahay kubru mi'a Kas ided? Mia! Survide! Märkis, et sulle ei ole sabbi, kui mina! Borgor, sa tahan laheda! Märkis, et sulle ei ole Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. laheb, ta laheb, ta laheb, ta laheb, ta laheb, ta laheb, ta laheb, sada sadaba sunu daramii ku taala iyo saxii waxa arkay abu muusa al ash'ari abu muusa al ash'ari waa min ulama'i sahaba laakin ajje sahabaadu sida ilmiga iyo suu tixdii jireen abdullahi ibn mas'ud aan nol markaas oo kasi ilmiga badan sag waa arkay ku meeddegdegii fa arday abdullahi ibn mas'udti salada subax markii gurigu si ridisu tag arda dooban oo raba inay guriga inte ka soo raacaan inta sariiqo ay soo faaideysan guriga irigiisay dobi waxa salaad salaakh waxa uu soo baxay ka saleemay soo baxay uu maanta arinaa in kiran ko arke mesajidki waxan qairahayna maarak hadar ka yiri u sheegay uu yiri maxaad dhihi weeyay ana inaan balan qaado inaan bamaan qaaday xasana tin uusan marka suru, lahe, no don ta tahan noolat. Pais sorra enn, pais suru, vogtei, sa sa sa uga vaa uka la ararim, vaan en wax vaa la jakan, la يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ورمضي النبي محمد يمكنك هلكتين من الدكبرة دكبرة هلكتين سواء الدكبرة أغاية ماذا سواء هلكتين هلكتين محاب بعيد هؤلاء صحابة النبيكم صلى الله عليه وسلم واقوة صحابة النبي جينا متوافرون وعدا ميسيرين تلادي كبت المعنى آه. وهذه السيبه لم تبلغ وكانت مركي النبي جوليما بعضين وآنيتور لم تقصى ألابتي سواتنا ولي لماذا تشتبين ولي ألابتي سيان تشتبين مركاظ الله والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم إله إبان كبرة لابا تميته لابا أيد ميت إنا تكون سوغنته دين كاقير بدن دين محمد صلى الله عليه وسلم فيري كو اوه مفتح باب الضلاله يا انها صوفرت الباب كي بعده والله الا لا سمتين تطبيق كريمات دينتنا حنتخاير امامك سبحان ارنتو واحد كلام سبحان الله ايلي وين يتلقى بالمياه يتلقى بمياه الله شي سخه لو ضواقه لقد قلت لنا إيوك ينقف كان لوسو هدي أو كاسونا بيحدة أفردي إنتي سيادة كوران مركز سيادة سيادة سيادة يا أبا عبد الرحمن ما أعرضنا إلا الخير والله أحاق قيرهن إمت دوني نمك كلمة دا معروف كهوكوهاد للمركز أوه يروا كم من مريد للخير لم يصف بدانا إنت قير, دون أن قير, دون. قير أن دونه ونقير كأن أصيبه ما يقع قير دونه قيران دونه يمكو في الأم إلا دونه مقشر ديلا مركز م ولا شرط دياله متك كبر وينت قيردون فاخلاص وهل شرط قيل دون كل كغما كلنا شرط كرا ابن وما حي متابعه ان ابتدى المدغه راقض صلى الله عليه وسلم كورم ولذا تتردد اي اثر تم هبوط يا غير كوت سكوا وافقين حترض درقض اي كحه ريده اني ضالت اون له أفرتم ذبوه كسر مقلنا إذا اسكوا فغير حرامتا حترد كورا درهان دين البقاء كتاب كيسا إنارة بما هو الحق في كيفية ذكري أفرتم ذبوه كسر مقلنا أسف أفرتم ذبوه إذا اسكوا فغير حرامتا حترد دمان سلقطة حترد أيضا وحدا كترد حدير ليرقار قرآن كيكو حتغي قرآن كيوالبتلا كترد آه بل خوف قاريق اهدو يما لا يدو لوو خرب ان القران ما حبسكر واكو شك هنا مردد اول يغير او جاكرا اه اول يقين حباليلا حباليلا قرانكم جويرتا اي قران, قرآن لا ودا كبر هم حباليلا وعتصم بحباليلا فورز يلو كيب ويجي للججيره يده الا الله الا الله لا اله الا الله هو الله الا الله الا الله بركاته اقف بركه هذا ورقه بدو رقص ها ايه رقا بالفكيره رقا يريد وكان اسكدا له باهنا وها ويهن waxa la di ah muamahay ah eh waamay wax yaradan allah aan اعلن ما نقر نقرتها الله فقدرن كورم الله رب العالمين مجيء سيدنا سليمان يا الله رب العالمين مجيء اس بالله عليك وحو وهو واحد لوقرا او واحد لوقن marka ilahi loqasado marka tas waxay ahayd xagga kayfiyada wuxuu ku yiraahd sidii abdullah al-mashriq wa qatar wax weeyaan ahlul ilmiga arab tudu wa kalmad qatar ba diinta uga bixi doona sida leeb ku meesha lagu dhufto uga baxo ba diinta uga bixi doona akskar kinu inuu ku yihin aad noo wi wad ee ka tan leeb uu daa fii wax interface sorry dad akari wallahi akskar kinu inuu kuwi maalinkas akso coda nimankii xalqaadka fadhiyaha iyo nimankii saxaabada siyafta la dhacay oo lahayd الله waxay ba jirtaa saxaabada allah waxa soo gudiyay ciri bid aad u moof ta markay bilawday iyadoo yaray bilawata ka dibna ma milay ku dhif ah bid adii soo rida maxay gaarsiiday in Cali ma bid dadle gowr uu kama laga raadi taasi gaarsiiday ka war sidii Soomaa uu shaqay سهل في حجة كيف سهل في حجة مكان إذا ادتا حتى النبي صلى الله عليه وسلم مكان كو قيدين مكان لكو مقيدين سهل في النبي كو ودلاقين مثال بفير نبي صلى الله عليه وسلم مديرو كسو حيتي مكوسو آدي فضل ميلا سلاة نكون قادميس مشاوس كتو كر وكاسو عنا مشاوس سلاة نكون قادم ميليه كتو كده آدت سلاة ولا قسطين ما ما ايجا قالو كما قبا ما ديجا ما قال ربا صلى الله عليه وسلم هو فقط ظاهرا وبعضنا صمما ما ديجا اسك ظاهرا ماشي هو كتك لكن بعضنا ما ماشي مولا قسم وقتك كسو اري ايغو بعضنا ناي كو ما يرا الناس ما من الخضاعه ماشي اكي صلاه الصباح ايوت تشيي باكا يلو لا سو لا فخجك صلاه الصبح مركز أكيدت يا أيو مالكو سوتو كناي مركز أسيري محيي قوان مركز أسيري مركز أسيري أنا أبقى واقي كتو كذي وحدكا من السعود أيو ماشي كتو كناي آه أقول عمر المخضام رضي الله تعالى عنه أقول إنما أهلك من كان قبلكم بأشباه هذه أمديه إن كاري وحاها لقي سيدانو كلا سيدانو كلاها لأكتي آه سيدانو كلاها yatabi'una athara anbiya'ihim nabiyal kooda reed kooday barbarakee sa jiree macnahaa maalihi nabiyal koodu mar marayn ay ilaahay ula qastay jiree fii in tasulee nabiga ilaahay wuxuu ula qastay in ibaadan loo qastay diinaa wuxuu aadahan loo way aadal loo qastay wee muwafaqay soo aadan waayay isku soo aadan haday isku soo aadin aadan u qastin wuxuu yiri yatabi'una athara anbiya'ihim ما بيالكو ده ها بيالكو ده انت اقستان اي كاني قجران بيعي كاني سدوي ساسي كهلك سامين امديني كوري ساسي ومن اتركة صلاة في شيء من هذه المساجد قبكي صلاة كقرة طمالحا ملكا متأ فليصلي فيها كتو كدو, كدو كتو كدو سيدة رسولكو كتو صلى الله عليه وسلم ولا يتعمدنها يوسف اقست اه <تصفيق> يو سنلقستي او صلاة ولا سوقستي حسب كيف حنا ما نقولوا بسوقستي مشكل الاثار كديه اثركاس ضبده اثر كي اورانش جاينا درهم يا سنن كيسقودا اه درهم يا سنن كيسقودا كذلك السرا سوقله نبي وقت هذو سن قبان ايبعدوا taba kasabtaayro wa garee tawaan faa'e laatiin waqti uba samay kartid wa marintii aabalahu si jiray wa marintii hooyo la xisi jiray dad dhaaya hadaa arktana wakmada shaqe haa ka ku dafsan ayagu ولذا سيأت ردد عبد الرؤوف المناوي وفيد القدير كوهو كوهو عدي حديث كشاريح يساء لا تتخذ قدري إيد قدري إيد هكذا لقننا إيد صوصنات كيبا مرماها إيد الأضحى إيد الفتر صوصنات كيبا مرماها حديث كان أطيلا يرئينا إي حارام تهي وحا عوام أو تصمينا أولو مما هني وحا صمينا وعم عامدوا وحا يصمينا يام oo waxa weeyaan sanadkiiba mar haddii inta qabtaan inta yee cabitaan qafana haddii fu daraanuu waba ka sii daran qodob haddiiya ayriye iyo maalinki shiiqu dhashay ama maalinko dhashay ayriye qaraaxay dadan maanku dhiirtay oo Soomaalida maantob dhiirtay kadibta everyone ah everyone qofka masuulka ameesh mas'uuliyad deey وحرام محاب دعي إذا دعنا نبغو وقت وصمينا ووقت وصمينا وحرام عون عبود شرح عبد داود كان سيدا يقول الله وقصوا مغلنا صحيح عون عبود هذا كان سيدا إنه حرام تايوات وطناطا إلا سوريو تتكسنا ديبا مره نحسنا نبغا حوالي أما إلو مدود وصيد أسوه وكذلك سيد أسوه إذا دعنا نبغو وحرام amma sa inta ciiday kaab ku ciiday qab aan laga dago waxa waxaran marka dadka muslimiinta taa waa inay aad u qabqaan oo waxa weyn wax ay ilaahay ku caabidayeen aad uga fiirsadaan way waxa ay la ku caabudayaan waa inay aad uga fiirsadaan sabab to'a waxa tagdo tamarin adan wixii ka halaabay marka maanta in aad